بسم الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولالمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل من السنة التلبية والتكبير الجماعي أم كل حاج يلبي بمفرده؟ السنة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن كل يلبي بمفرده يرفع صوته بالتلبية. ويستمر ملبيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا كل ما تهيى له يلبي وهنا ايضا يظهر التفاوت بين الناس في النشاط والكسل والجد ان يكون آلة يحركهم شخص أمامهم يقفون إذا وقف ويلبون إذا لبى وإنما كل ونشاطه, كل ونشاطه ومجاهدته فالسنة في التلبية أن كل حاج يلبي بمفرده يرفع صوته بالتلبية ويكثر من التلبية والتلبية شعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وأما التلبية الجماعية بصوت واحد وبأداء واحد فهذه لا أصل لها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اضافه الى ما فيها من اذاء الناس إضافة إلى ما فيها من اذاء الناس بعض الحجاج في مسجد الميقات يعقدون النيه بصوت جماعي وهذا لا اصل له بصوت جماعي يقف امامهم رجل وبصوت عالي اللهم اللهم نويت بصوت عالي يهز المسجد كله المصلي لا يستطيع أن يصلي وقارئ القرآن لا يستطيع أن يقرأ والذي يريد أن يذكر الله يقول سبحان الله وإذا به يذكر أشياء أخرى ما يدري ماهي من الصوت الذي يهز المسجد هذا ليس من أمرا مشروعا والتلبية الجماعية هذه لا أصل لها وفي داخل المسجد بصوت من أعلى ما يكون هذا كله ليس أمرا مشروعا السنه ان يلبي كل إنسان بمفرده لا أن تكون التلبية بصوت واحد صوت جماعي هذا لا ليس له أصل وأيضا انبه هنا فيما يتعلق بالتلبية إلى أن المسلم مع اتيانه بألفاظ التلبية وتكراره لها ينبغي أن يفهم معانيها وأن يستشعر مدلولها وما تدل عليه من الإخلاص والاستجابة والانقياد لله تبارك وتعالى ما أعظم كلمات الحاج وهو مقبل على بيت الله يقول لبيك اللهم لبيك مستجيبا للنداء الله جل وعلا قال أدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فهذه التلبية التي أشعار الحج هي منة, على الله منة من الله عليك وكرامة من الله لك يسرها الله لك وجاء بكم بك من إنسان في بلادك يتمنى لو أنه جاء مثل مجيئك ولبى مثل تلبيتك كم هم على وجه الأرض يتمنون ذلك فهذه نعمة نعمة عظيمة جدا ساقها الله لك فتدخل في هذه العبادة وأنت مغتبط وفرح بنعمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ثم هنا تنتبه إلى هذه الاستجابة العظيمة لبيك اللهم لبيك وتتساءل مع نفسك كيف أنت مع ربك في بقية الطاعات ناداك إلى الصلاة والصلاة أهم من الحج باتفاق المسلمين وأعظم من الحج فهل أنت محافظ على فريضة الصلاة أو لا تبدأ تحاسب نفسك الصيام البعد عن المحرمات يا من ناداك الله عز وجل إلى الحج فتكلفت المشاق وتغربت عن الديار وصرفت الاموال وجئت قائلا لبيك اللهم لبيك لقد ناداك الله للصيام الصيام ناداك إلى الصلاة دعاك إلى عبادات نهاك عن محرمات فما أنت قائل هل قولك هو لبيك أو للإنسان والعياذ بالله مقالة أخرى كحال من قال الله عنه فلا صدق ولا صلى بل يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على المحافظة على الطاعات وعموم العبادات التي أمره الله تبارك وتعالى بها نعم حسن الله لكم هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور المسجد وتدخله دون الصلاة به لا تدخل المرأ الحائض المسجد. نعم وأيضا سائل يقول هل يجوز أن يستخدم هذه الأزرة أو الـ الـ أو كذا هذه الأزارير أو الأزرة التي موجودة في بعض الأردية ليس للحاجن يستعملها لا تستعمل لأن إذا استعملت وزر الرداء من الأمام عاد حاله كحال المخيط وكحال اللباس وخرج عن كونه رداء ولهذا مثل هذه الازهارير لا تستعمل ولو كانت موجودة في إحرامك لا حرج عليك لكن لا تستعملها نعم. يقول ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج وهل عمليات الشراء والفصال في الأسعار من الجدال المذكور في الآية الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع ومقدماته الرفث الجماع وأوم قدماته والفسوق الخروج عن طاعة الله بفعل المعاصي وارتكاب المحرمات وينبغي على من أكرمه الله بالحج أن يستشعر شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال المكان في مكان شريف فاضل والزمان في أيام فاضله ما من أيام العمل الصالح فيهن الى الله من هذه العشر وشرف الحال ملبيا ومحرما وداخلا في نسك عظيم فينبغي على الحاج أن يستشعر هذه الأمور الثلاثة شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال ويجاهد نفسه عن في البعد عن الفسوق والمعاصي والآثام وقوله ولا جدال في الحج الجدال الممارات والخصومة واللجج ورفع الأصوات ونحو ذلك فهذا كله يجب على المسلم من يحذر منه والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين